من الشيطان الرجيم بسم الله il <laughs> İlədiyiniz wow. üçün then və <fixi> NUNCA A رب على ليال to oh.